وآتٍ مساء صلقاتهن نحلة فيا طبنا لكم على شيء منه نفسا فكلوه هني أم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَاليتامى لَا تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا يُطْعِمُونَ وَمَن أَخَذَهَا فَأَرَدْتُمْ بِهِ فِسْقًا فَإِنَّهُ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَالَّذِينَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ كَانُوا مِنْ عِنْدِكُمْ فَلَا تُؤْتُوهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق نتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف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 وله عذابٌ مهين والَّاتِ يَأْثِي لَالفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أُوْبَاءَ مِنْكُمْ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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتذرنا لهم عذابا أليما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 أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم نفاقا غليظا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 فَرِينَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أم وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأقواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورذائبك التي في حجوركم ورذائبك التي في حجوركم من نسائكم التي دخلت بهم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلكم واتجمع بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَانكِحُوا بإذن طَابَ لَكُمْ أجورهن بالمعروف محصنات غير وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ اِذَا احْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُطْهُرَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَتَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلي ذنارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبارا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 وللنساء نصيب مما اتكسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدوا الإيمانكم فاتوه بنصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهزروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن شبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ ذَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَثَقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَتَكَلَّفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُوا وإن كنتم مرضى أو عَلَىٰ سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ أَو لَمَسْتُم مِّن نِّسَاءٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مُّصْرِعًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَهْدِيكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واصينا ويقولون سمعنا واصينا وسمع غير مسمعين ورأينا لياب بألفناتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا في لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل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 لا يزكّون آفوسهم بل الله زكي من يشاء ولا نظلم فتيلا أظر كيف يثرون على الله الكذب وتفاهه اسم مبينا ألم تر إلى الذين أُوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والقابط ويقولون ويقولون للذين كفروا أولئك أهزم من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وتفى بجهنم سعيرا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 والذين آمنوا وأملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويا ما لكم في المنافقين في أتينه واللّه أوكسه بما كسبوا أتريدون تهدو من أضل الله وَمَن يُغْلِلَ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَالظُّلَّةَ كَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً الا تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ أولياءَ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي سَفِيلٍ مِنَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو ناءكم حصرت قدورهم أن يقاتلوكم أو نقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوه فإن أكثلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ودوا إلى الفتنة اركسوا فَإِلَّا مِعَ أَجَزِّ لُقُمْ إليكم إلَيْهِمُ السَّلَمَ وَيَقُفُ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوا بُنْ حَيْفُ سَبِّتُ مُوْهُمْ وَأُولَآئِهِمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْهَا فقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريف رتبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. اِن كَانَ لَنَا قَوْمٌ مِنْ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ وَقَبَتٍ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ زَيْلَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنًا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فَغَنِيمَةٌ لَّهُ مِنَ اللَّهِ وَمَن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها إذا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدلهم عذاباً غريباً يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا فتبين ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتهون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغاني متفيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المهمين غير الضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأفسهم، فضل قام المجاهدين بأموالهم وأفسهم على القاعدين درجة. وكلا ورد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفناهم الملائكة ظالمي آفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فينا فَمَلَائِكَةٌ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَجِدُونَ سَبِيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله أفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يحوج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا من الصلاة إن كفتم أن يفجنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَرَقْنَتَ لَهُمْ صَلَاتَ فَلْتَقُمْ طَاعِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَاللَّيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ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 ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنَّ اللَّهَ عَذَلِ الكافرِينَ عذاباً مهيناً فَلِذَلِكَ ضَيَّتُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُ اللَّهِ قِياماً وَقُلُوداً عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُمَنَا تُبْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مُوقُوتاً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 وَكَانَ الظَّالِمُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَآتِهَا أَجَاءَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِلُ الظَّالِمُونَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 فَتَن ذَوْبَ اِثْمًا ثُمَّ يَغْمِ بِهِ بَرِيءًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُبِينًا وَلَو لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّقْ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وألمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً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 وَمَن شَاقَّ رَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ نَصْلِهِ جَهَلًا وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ الضَّالَّنَ ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد غل ضلالا بعيدا إن يدعون من تونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لَمَنَ لَهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أَضِلُّنَّهُمْ وَلَغَمَنِّي لَنَهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدَّكُنَّ هَذَا لِلْأَنْعَامِ ikum aatanal an'am wala amrunhi falayqinna kholqa Allahu waman yatrhi dish shaytan waliyan min doonillah faqad khasira khusrana mubeela ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash shaytan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 ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لم من, من دون الله وليا ولا نصيرا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ذَكَرًا أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ بَأْمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ الطَّاغُ غِبْرَانِي مَخْلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ الطَّاهِرُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اللِّسَانِ وللله يفتيكم فيهن وما يسأل عليكم في الكتاب فيتمن رسالة التي لا تؤتونهن ما كتب لهم التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن كحهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن لليتامى لليتاما وما تفعدوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِّمَا رَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَلِهَا نُشُوزًا أَوْ يَرَضَى فَلَكُمَا لَحَالِيْهِ مَا أَنِّي مُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَ الْآفُ سُرُحٌ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَا تَسْتَقِيلُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنَّ تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنَّ أَتَفَرَّقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ الظَّهْرُ واسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولقد رصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنفقوا الله وإن تذكروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا خميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وَكَانَ طَامُسَئًا بَصِيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوّامِين بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِمَّا يَتَّقُوا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فالله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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفع لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله فهو بها ويستهدأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربحون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ فَالدَّهْرُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا تسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا نبذ الذين بين ذلك لا اله الا لا إله إِلَّا هُوَ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَدْعُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقموا بالله وأصلحوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيم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 أَتُبِدُ خيْرًا أَوْ تُفْوَهُ أَوْ تَعْفُونَ زُوِّئًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ فُوَّةً قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجوعهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَتْبَوَى مِنْ أَنْفَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا بُطَانَهُ جَهْرَتَهُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّائِقَةُ بِغُلْمِهِنَّ ثُمَّ أَتَخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةُ فَأَفَلْنَا عَنْهَا ذَلِكَ وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأقذنا منهم ميثاقا غليظا فَبِمَا نَقُضِهِ النِّسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَكٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا قُلْفٍ بَلْ صَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفرك وقولك علامة يوم بَثَّلَ النقيم وما قولك ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ وَفَّاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ قَتْلُهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ لا يؤمن النبى قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرر الله عليهم طيبات محبة لهم وبصده ما سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد انضوا عنه واجلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 والمؤمنون بالله واليوم الآخر لا إك س نتهم أجرا عظيما إلَّا أُوحينا إلَيكَ كَمَا أُوحينا إلَى النُّوحِ والنبِّينَ مِن بَعْدِ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 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها مصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترد وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبيّن الله لكم آت ظل و الله بكل شيء علي